على كتاب ثاني يعق فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقوه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وان 119. ومن الله ليس بظلام للعبيد 110. ومن الناس من يعبد الله أَصَابَهُ حرف 111. فإن أصابه خير نقمأن به 112. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر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 لَ بِأْس المَوول وَلَ بِقس الععَش إِ الله يُدخَّينَ آمَنوا وَمِل الصَّالِحَاتِ يََّاتِ تَجرمِ تَحتِه الأنه إِ الله يَفعل ماَا يُر مَنْ كانََ يَوّ عََّ وَلَيَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعِ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظٍ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 119. فوق رؤوسهم الحميم 110. يصهر به ما في بطونهم والجلود 111. ولهم مقامع من حديد 112. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم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 116. وإلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 117. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه وَمَْ يُرد فيِيهِ بِإحَادِ بِغُلْمِن نُ دِقُهُ مِنْ أَذَابٍ أَلم وَإِذض وَأَن لإِدَهِ مَ مَكَان البَيتِ أَلا تُشرِكْ فيِي شَيئ وَقَهِر البَْيت للِطائِ فنَ وَالق وَاذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كُرَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ 117. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 118. ثم ليقبوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ يَنَالُ اللَّهَ الْحُكُومَاءُ وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ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 وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا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 124. وإنا يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 125. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إن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 لَجَعَ ماَا يُنقِ الشَّيطَامُ فتْنَةَ للَِّذينَ فيِي قُلوبَِِّ رَبُ وَالقاتةِ قُوبُمْ وَإِن الظَّالِ مينَ لَ فِي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 حتى تَأتيَهُ الساتُ بَوْتً أَو يَأتِيَهُم عَذاابُ يَوْمِعَقيم أَمُنْكُ يَومَائِذٍ لللهِ يَحكُم بَيْنَهُم فََّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فِي جََّاتٍ النَِّيم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 الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذَلِكَ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباقل وأن الله هو العلي الكبير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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاسِكُوا فَلَا يُنَادُونَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ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 تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَانُونَ يَسْفِلُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ